وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ ليضل عَن سَبِيلِ الله ثان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذ queueه يوم القيامه عذاب الحريق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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْ قَلْبٍ عَلَى وَجْهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ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 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدَ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ bal yanzur hal yuzhiban kaydahu ma yaghir wa kadhalika الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يَسجدُ لَهُ مَ فيِي السَّموَاتِ وَمَ فيِي الأأَرض وَالشَّممسُ وَالقَمَر وَنُّجُمُ وَالجبالَُ وَالشَّجَهُ وَالدَّوَ وَالدَّوَ بَبُّ وَكَثير من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 Falla vina potriat lahum fia bumina. Jusof bumima, fagum piru usihim ulhamim. مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ